كلمة ولازلنا مع هذه الكلمة الشريفة الجليلة مع الدعوة وتوقفنا في الحلقة الماضية مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر بلغ عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إياك أن تبلغ عن الله وعن رسوله إلا صدقا وحقا بلغ عني ولو آية ولاحظ هذا القول الأخير ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وخذوا هذه البشرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى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 دعا لكل من دعا إليه وإلى دينه ولكل من بلغ عنه ولكل من حمل رسالته فلا تحرم نفسك من هذه البركة من بركة دعوة النبي لك اسمع إلى هذا الحديث الرقراق الجميل الذي راه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأى الله يدعو لك رسوله بنظرة الوجه نظر الله امرأى سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع نظر الله امرأى سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع ثم اعلم بأن الدعوة الى الله تبارك وتعالى شرف عظيم شرف عظيم وإن حملت هذه الراية فانت سائر على ضرب الأنبياء والمرسلين بعد هذه الآيات التي ذكرناها في الحلقة الماضية وبعد هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن هل يتخلى عن هذا الشرف عاقل يعمل لاخراه لا والله قد يحتج البعض بآية في كتاب الله جل وعلا ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا ابتليتم يحتج بهذه الآية على على ترك الدعوة والتخلي عن هذا الشرف لكنه لم يفهم الآية فهما صحيحا على مراد الله ورسوله وقديما خشي أبو بكر رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط لهذه الآية فارتق المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضوعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده أو لم تقرأ قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة فنحن جميعا أي الأقاضل نركب سفينة واحدة هي سفينة المجتمع إن نجت تلك السفينة نجى الجميع نج الطالحون مع الصالحين وإن غرقت تلك السفينة غرق الجميع غرق الصالحون مع الطالحين كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير وفيه أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا فنحن جميعا نركب سفينة واحده واحدة بد من أن يتحرك أهل الفضل وأهل الخير بالبلاغ عن الله ورسوله بالأمر بالمعروف بمعروف بالنهي عن المنكر بغير منكر بحكمة ورحمة وأدب وتواضع لأننا لا نتعامل مع ملائكة مررة ولا مع أحجار صلدة ولا مع شياطين مردة بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الأقبال والإحجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الطاعة والمعصية فيها الفجور والتقوى ولا بد أن نكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفس البشرية لتسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأبين ذلك إن شاء الله جل وعلا لكن لا تحرم نفسك الآن من شرف البلاغ عن الله ومن شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلن تنال شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعوت إلى دينه وبلغت رسالته على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يستطيع كل مسلم أن يتحرك لدين الله جل وعلا إن كنت أعي تماما أن الدعوة المتخصصة لها رجالها من العلماء والدعاء المتخصصين وطلاب العلم النابهين فأنا أقول يستطيع كل مسلم أن يدعو إلى الله جل وعلا او الى دين الله تبارك تعالى ان من يستطع بلسانه بكلمة, بكلمة عذبة حلوة رقيقه فبلسان غيره من اهل العلم والفضل لتوزيع شريط بطبع كتاب بطبع كتيب بشرط ان يكون الكتاب صحيحا وان يكون الكتيب صحيحا يعرضه على عالم من العلماء قبل توزيعه حتى لا يفسد من حيث يريد الاصلاح وحتى لا ضر من حيث يريد النفع فان لم يستطع فباخلاقه بسلوكه يا اخوة نحن نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه هذا في مصنعه وهذا في عيادته وهذا في بيته وهذا في حقله وهذا في جامعة كل في مكانه فلنشهد للإسلام شهادة عملية بعدما شهدنا له جميعا بألسنتنا شهادة قولية فليتحرك كل مسلم على حسب قدرته واستطاعته بما يسر الله تبارك وتعالى له حتى ولو بتكثير سواد المسلمين في بيوت الله في مجالس العلم ودروس العلم ثم تحرك أيها الحديد كما ذكرت إن كنت تريد الخير لنفسك وللآخرين تحرك لدعوة الآخرين إلى دين الله تبارك وتعالى بمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمنهج الدعوي أيها الأفاضل منهج توقفي نعم لم يترك الله المنهج لنبي ولا لرسول فضلا عن دعية من الدعاء ليحدد بنوده وأصوله بل منهج الدعوة منهج توقفي لا يتغير بتغير الزمان والمكان أصوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم من حولك فاعث عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أصوله اذهب إلى فرعون إنه طغى أرجو من أحبابنا وشبابنا أن يفرق بين مقامين في غاية الأهمية بين مقام الجهاد ومقام الدعوة لأن الخلط بينهما خلل فمقام الدعوة يا أخي لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع ومقام الجهاد غلظة ورجولة وشدة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أن في مقام الدعوة ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة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 أن يقول لفرعون قولا لينا فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى فمقام ومنهج الدعوة الرحمة الحكمة والحكمة هي قول ما ينبغي أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأضادها ومعاول هدمها الجهل الجهل والطيش والعجلة فلا حكمة لطائش ولا حكمة لعجول ولا حكمة لجاهل فلنتحرك بين الناس بأدب برحمه بتواضع بحكمة بالغة بكلمة مهذبة رقراقه فأنت لا تستطيع أبدا أن تغير شيئا إلا إذا تحولت القلوب بأمر علام الغيوب من البدعة إلى السنة ومن الباطل إلى الحق ومن الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى ولن يكون ذلك أبدا إلا بدعوة الخلق إلى الحق بحق ولنا في رسولنا الأسوة والقدوة لقد كان لكم في رسول لي أسوة حسنة فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج متكامل للدعوة إلى الله كلنا يحفظ حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد إلى جوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يحفظه ويعرفه والحديث الصحيحين ترك هذا الأعرابي الصحراء المترامية ودخل مسجد النبي وإلى جواره ولم يجد مكانا يقضي فيه حاجته إلا في هذا المكان وقام اصحاب قل مه ما؟ ما؟ ماذا تصنع يا رجل والرسول يقول دعوه لا تزرموه أي لا تقطع عليه بولته ويقضي الرجل حاجته وهو مطمئن ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ويقول إن, هذا إن المساجد لا تصلح شيء من هذا القذر انما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وأمر النبي رجلا فأتاه بدل من الماء فسكبه على المكان وطهره وانتهت المشكلة بل لم تحدث لم تحدث أصلا مشكلة فينفعل هذا الأعراضي بهذا الخلق من هذا الداعي الكريم صلى الله عليه وسلم فيدخل الصلاة خلف رسول الله كان الصحيحين فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اتفعال طبيعية بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لن مجامله النبي على حساب الحق ولا على حساب المنهج بل قال له لقد تحجرت تواسعة يعني لما تضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى فلقد وسع الله عز وجل قر رحمتي وسعت ورحمتي وسعت كل شيء وأيضا أختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وهو يصلي لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ قال فرمان القوم بأفصارهم يعني كأنه قذف بحجارة فرمان القوم بأفصارهم فقلت واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إلي كل هذا وهو نصلي قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتنني أو يصمتنني قال فصمت فلما قضى النبي صلاته قال فبأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم والله لم أرى معلما قبله ولا بعده أحسن منه الله والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني إنما قال إن الصلاة ليصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن هذا الكلام يا إخوة ليس لمجرد الثقافة الذهنية الباردة وإنما لنحوله في حياتنا الدعوية إلى واقع عملي ومنهج حياة أسأل الله جل وعلا أن يشرفني وإياكم بالدعوة إلى دينه وأن لا يحرم أياكم من هذا الفضل حتى نلقاه وأن يرد البشرية كلها إليه ربا جميلا إنه ولي ذلك مولاه وصلى الله وسلم وبرك على سيد الدعاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة الكلمة, كلمة الكلمة كلمة أمانة كبيرة